صممت زنايا يا اسمع صوتك لما اسمع صوتك لي يناديني لكن بعيدا أنا لسمع الشر aitana thok ho أغمضت عينا يا لمارا يدك مفتوح تدعيني أغمضت عينا يا لمارا يدك مفتوح تدعيني لكن بعيدا أطلقتها لنظر الشر يومي I don't you. الرحمة طول قلب والبر الرحمة طول الزمن. أمسكت شفتي لا ما أنطيق، أدعوك حتى تدني. أمسكت شفتي. أوك حتى تدني لكن بعيداً طلقتها لقول الشر بل بالرحمة دون الزمان بل بالرحمة دون الزمان أبعدت يا لما أمسك يمينك حتى تهدي أبعدت يديا لما أمسك يمينك حتى تهديني لكن بعيدا أطلقتها لفعل الشر يغويني لكن بعيدا أطلقتها لفعل الشر يغويني We're going to do this. We're Tarak to sharak